وخصَّ بالذِكر منهم يحيى عليه السلام أتدرون لماذا؟ لأنه كان برًّا بوالديه على كبر سنهما والبر في وقت الحاجة أعظم منه في غيره والحاجة لا تتحقق إلا في سن الشيخوخة والضعف وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًّا وأطر الله على عيسى عليه السلام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 أعوذ إليك يا أمي أرجو عفوا عن هجر السنين أعوذ إليك يا أمي نادما والقلب ما زقه الحني أعوذ إليك يا أمي أرجو عفوا عن هجر السنين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 والقلب مزقه الحني أعود إليك يا أمي أرجو عفوا عن هجر السني أعود إليك يا أمي نادما والقلب مزقه الحني أعود إليك يا أمي أرجو عفواً هجر السنين أعود إليك يا أمي نادماً والقلب مزقه الحني أعود إليك يا أمي نادماً والقلب مزقه الحني